جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم ألمكم الله الصواب وفقكم للحق نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم الشاب الذي يريد الزواج لحفظ دينه وهو لا يستطيع مؤنة الزواج والإنفاق على أهله كيف يحقق التوكل على الله في بلوغ ذلك؟ يحقق التوكل على الله أولا بالثقة به. واعتماد القلب عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى وسؤاله جل وعلا المعونة والتوفيق والتسديد ومن أعظم الدع الدعوات الجامعة في هذا الباب المتناولة لكل خيرات الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يكثر من الدعاء الصادق إلى إلى الله سبحانه وتعالى طالبا من العون والتيسير والتوفيق وفي الدعاء الماثور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا فيسأل الله عز وجل المعونة ثم يبذل السبب يبذل السبب بالبحث والتحري ويبذل أيضا السبب في اكتساب الرزق وتحصيل الرزق وانظر في هذا المقام عندما وصل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى مدين وصل إلى ذلك البلد غريبا ليس له في ذلك البلد أحد يعرفه وخرج من مصر بلده وموطنه خائفا يترقب وصل إلى مدين وأوى أوى إلى الظل ثم لجأ إلى الله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير تيسر له الزواج وتيسر له العمل وتسرت له أمور عظيمة جدا صدق في لجوءه إلى الله وطلبه من الله عز وجل رزقه الله عملا رزقه الله زوجة رزقه الله امنا رزقه الله أمورا كثيرا ورزقه الله عز وجل النبوة ومن عليك عليه نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه فيلجا إلى الله مفوضا أمره إلى الله ويبذل الأسباب يبذل الأسباب مستعينا بالله متوكلا عليه جل وعلا يقول هل يجوز أن أقول فلان موثوق به أو أنا أثق بك الثقة توكل والتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى فقول القائل أنا أثق بك أو أنا أثق بنفسي أن أفعل كذا وكذا أو أثق به وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى سؤل عن قول القائل الثقة بالنفس أو عندي ثقة بنفسي أو نحو ذلك هل تصح هذه العبارة فقال ذلك لا يجوز وقال كيف يتق بنفسه وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن إلى نفسي طرفة عين كيف يتق بنفسه وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن إلى نفسي طرفة عين وإذا عرفنا معنى الثقة وأبن القيم رحمه الله له كلام جميل في كتاب مدارج السالكين عن الثقة. وأنها توكل وانها خلاصة التوكل وأنها من عمل القلب فلا يكون إلا على الله لا, لا تكون إلا بالله لا تكون ثقة العبد إلا بالله سبحانه وتعالى لا تكون ثقة العبد إلا بالله عز وجل ومن يقول ذلك أنا عندي ثقة بنفسي أو ثقة بفلان لا يقصدون وربما لا يدركون معنى الثقة في أصل مدلولها فيقصد أنه يعني يطمئن لحسن عمله أو لقيامه بما وكل إليه من مهمة أو نحو ذلك هذا المعنى هو المقصود لكن مراعاة الألفاظ والابتعاد عن لفظ فيها معنى. إما في اشكال أو معنى فيه إخلال أو نحو ذلك لا شك أنه هو الذي ينبغي أن يكون في مراعاه الألفاظ فثق لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى نعم يقول بارك الله فيكم هل تجوز تكرار العمره من الميقات تكرار العمره من الميقات إذا كان رجع إلى الميقات مثلا ميقات المدينة هو منه ولا سيما إن كان له حاجة في المدينة أو نحو ذلك وذهب محرما لا بأس بذلك بعمرة جديدة أما الخروج إلى الحل أو إلى التنعيم وتكرار العمر منه فهذا لا أعلم له دليلا في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا في فعله السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ومثل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية مكة يدخل إليها يدخلها الإنسان معتمر لا يخرج منها ليعتمر وإذا كان موجودا في مكة يستفيد من وجوده في مكة بكثرة الطواف والذكر وأما تكرار العمر من الحلوة إلى الكعبة وهكذا فهذا العمل لا دليل عليه وإنما إذا كان عنده ساعة من وقت يكثر من الطواف ومن طاف اسبوعا أو سبعة أشواط وصلى ركعتين فكانما اعتقر عتق فيكثر من الطواف ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويذكر الله جل وعلا نعم المرأة التي جاءتها العادة الشهرية وهي معتمرة ماذا تفعل؟ المرأة التي جاءتها العادة الشهرية وهي معتمرة إن كان قد شرعت في العمرة فإنها تبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تغتسل ثم تؤدي عمرتها عن طهر ولها خيار ثاني وهو أن تذهب إلى بلدها وتبقى محرمه تبقى حراما ثم يعود بها محرمها سواء بعد الطهر مباشرة أو بعده بوقت لتؤدي عمرتها إما هذا أو هذا نعم. هذا أرسل يذكرون عندهم مشكلة في البلد في قضية التسمية بالوهابي نعم. خلاصة السؤال ماذا علينا أن نقول لمثل هؤلاء الذين يسمون أهل السنة والجماع بالوهابية شيخ الإسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى إمام جليل من أئمة أهل السنة وداعية مصلح وإمام مجدد رحمه الله تعالى ولم يدعو إلى نفسه وإنما دعا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه وها نحن الآن نقرأ في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد كله آيات واحاديث كله آيات واحاديث يقول باب ثم يذكر آيات واحاديث بل في بعض التراجم يجعل عنوان الترجمة آية من القرآن كما في هذه الترجمة التي معنا وهكذا صنيعه رحمه الله تعالى في في كتبه إنما هو داعية إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه داعية إلى تعظيم الكتاب والسنة إلى العمل بكتاب الله وبسنة نبيه إلى الاهتداء بهدي السلف الصالح ناهياً ومحذراً عن الشرك والبدع والمعاصي بأنواعها فهو إمام مجدد إمام مجدد وداعية مصلح ومثل هذه الألقاب التي يطلقها بعض الناس إنما يطلقونها تشويشاً على على الآخرين وتزهيدا لهم بالحق وأهله ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى للإنصاف في هذا الباب والبعد عن الدعايات المغلظة والكلمات الزائفة يجد أن الإمام محمد عدوهاب رحمه الله إنما هو مثل سائر أئمة أهل العلم والفضل السائرين على نهج السلف الصالح المعظمين لكتاب الله المتبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحذرين من البدع والاهواء وهذه الدعايات المغرضه في بعض البلدان إنما يتبناها أقوام يصدون عن هذا الحق والهدى وأذكر أن أحد الأشخاص كان بيده كتابا لشيخ السامحة عدوهاب رحمه الله يقول فرحت به لأنني عندما حصلت عليه إذا به كله آيات وأحاديث ففرحت بذلك جمعها الإمام مرتبها وبوب لها وعرضها عرضا دقيقا مرتبا معتنى به ففرحت به وكان من الكتب الحبيبة إلى قلبي يقول فزارنا أحد الاشخاص ونظر وإذا اسم محمد عدوهاب فرماه و قال هذا شيخ الوهابية أو كلام من هذا القبيل كيف تقرأ هذا الكتاب يقول فأنا أعرف الكتاب كل آيات وأحاديث فأخذت الكتاب بهدوء وقدمت لذلك الرجل وقلت له أنا إنسان مبتدئ لا أعرف شيئا أريد أن تقرأ لي الكتاب الآن وتبين لي ما الأخطاء التي فيه يقول وأنا أعرف نفسي أن الكتاب ليس فيه إلا آيات وأحاديث